الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم بعد يقول الدكتور علاء بكر حفظه الله في كتاب الإسلام والليبرالية مواجهة صريحة يتكلم بعد المقدمات السابقة عن أسباب نشأة الفكر الليبرالي في أوروبا وأجملناها في ثلاثة أسباب استبداد الكنيسة والاستبداد السياسي والاستبداد الاقتصادي فبيقول بدأت الثورة في أوروبا على الأوضاع المتردية للتخلص من الطغيان والاستبداد بظهور مفكرين يريدون التحرير الناس من هذا الطغيان السياسي والاقتصادي والدين وعرفوا بالأحرار فنشأ استعمال الكلمة اللاتينية ليبر ومعناها أحرار لتطلق على هؤلاء الرجال لكونهم الداعين إلى الحرية وتطور هذا الدور الاتحول إلى مصطلح وهو ليبرتي الليبرالي الذي يعني في الأصل التحرر والانفتاح والانطلاق من القيود وحاول هؤلاء التحرريون إحلال تلك المعنى في الحياة بمواجهة الاستعباد والانغلاق والتعصب التي كانت تعمل به الأرباب المتفرقون من رجال الدين من الملوك ورجال الدين والاقطاعي يبقى إذن في البداية كانت الليبراليات تستعمل في هذا السياق بمعنى الحرية. وكانت مبدعا فضفاضا يريد تبني كل معنى حسن في مواجهة المعاني السيئة اللي كانت سائدة في أوروبا ذلك الوقت واللي بتفرضها العبودية من للكنيسة وللملكية وللاقطع. فالليبرالية كانت تستخدم بمعنى التحرر التام من الاستعباد العام. الليبرالية كانت تستخدم بمعنى التحرر التام من الاستعباد العام. وأصبحت كلمة الليبرالية تستخدم في مقابل كلمة العبودية. ولا شك أن هذه الانتفاضة ضد عبودية الإنسان للإنسان كان أمرا طبيعيا ومتوقعا من أي إنسان سوي فالناس ولدتهم أمهاتهم أحوارا وقلنا إن الإسلام أو نظرية الحكم في الإسلام آتت بإنهاء نظرية العبودية في السياسة فإذا الإسلام قبل ظهور الليبرالية في أوروبا الإسلام قبل ظهور اللي في أوروبا كان قد أعلن انتهاء سلطة الإله الحاكم اللي هو الفرد الإله الحاكم اللي مخول أو أن البشر يرفعه في مصف الألهة واللي كان سائد في أوروبا الإسلام أنه هذا الأمر واتى الخليفة كواحد بشر من الناس له حقوق وعليه واجبات وصارت الكلمات الخالدة التي, التي رددها أبو بكر الصديق دي الله عنه إننا إن أسأت فقوموني وإن أحسنت فأعينوني هذه الكلمات قضت على مبدأ ألوهية الحاكم وأيضا كلمات ربعي ابن عامر رضي الله عنه لما خطب قائد جوش الفرس قال إن الله بتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد العبودية للملوك والأمراء والرهبان الإسلام الإسلامجي لكي ينهيها ولتبقى العبودية المطلقة لله عز وجل والحاكم والأمراء في ذلك الأمر إيه؟ بشر لهم عليهم عليه مصيبون واخترون لهم حقوق لاحترام وسامع في المعروف وا وا وعليهم واجبات واجبات كذا وكذا وكذا ويمكن أن يخلعوا الإسلام أتى بكل هذا واضحا صريح أما في أوروبا فظلت مسألة تأليه الحاكم والاستبداد باسم الدين والاستبداد باسم الملكية كان قائم حتى ثرت عليه قيم الليبرالية، وده كان أمر طبيعي إن هذه القيود كل ما ضاقت كانت الكنيسة تضيقها والملكية تضيقها، بيبقى زي ما قلت حالكم موش مؤذن وموشك بالانفجار. بغض النظر عن الدين والعقيدة التي ينتمي إليها الإنسان، فإنه يتطلع دائما إلى التخلص مما مما يسلب أو يسلب حريته لينفرد هو بكل الحرية. غير أن الفطرة وحدها لا تكفي للتحرر من العبودية. إذ قد يتحرّل إنسان من عبودية الناس ليقع في عبودية النفس وعبودية الزات بل يقع في العبودية للشيطاني نفسه الذي يستعبدها عن طريق هواه. ده مهم جدا. الإسلام جه عشان ينقل الناس من عبودية العباد إنه ما البشر يعني ، وانصلتين عم. لعبودية الله وذلك شرف واي شرف هن تكون عبدا لله ملك الملوك أما اللي هينقل الناس من عبودية البشر لعبودية الشهوات لعبودية الذات لعبودية القوانين المصطنعة لعبودية الشيطان اللي هيقودهم هو ده الاشكال أن أوروبا انتقلت من كما يقول الشاعر يعني كانت كالمستجير من الرمضاء بالنار هي اكتوت بنار الكنيسة المستبدة وكتوت بنار الملكية الجائرة وكتوت بنار الاستبداد السياسي ففروا من هذا جميعا إلى الليبرالية اللي كان فيها استبداد أو استعباد للشهوات وللنفس والشيطان بيقول بعد ذلك لذا كان لابد من ضبط تطلع الفطرة للحرية بوحي هاد مهم جدا ان الحرية تضبط بالوحي ما تبقاش مرتبطة بالأهواء والآراء يفرق بين الحرية الرشدة والحرية الفاسدة هو ده بقى مربط الفرس عند الليبراليين قيمة الحرية قيمة مطلقة ولا قابلة للتقييد كلام ده مهم جدا يقول لك احنا عايزين حرية ماشي الحرية دي ينفع تكون حرية مطلقة مفيش عقل في الدنيا هيقول انه ينفع لان الحرية المطلقة بدون اي قيود معناها ان انا اضربك واسلب مالك وانا حر طبعا لا يبقى الحرية دي تقبل التقييد وكل الناس مجمعة لانها لابد ان تقيد حتى تتسق مصالح الناس ويقدروا يعيشوا مع بعض هتقيد هو ده السؤال في ناس باللي بالنفسه وهواه عايزه وبشهواته وفي ناس هتأيدها بهدي السماء أو بوحي السماء وهذا الفرق بين المسلمين وغيره بيقول ولما كانت هذه الليبرالية ليست وليدة تبيئة الثقافية واحدة أو ظروف وقتها واحدة فقد تعددت تعريفها وبدت غامضة إذ لم تكن من صنع فرد معين انفرد به عشان كده الشيخ بعد كده في الجزء اللي بعده بي بينقل مجموعة نقلات عن أراء مفكرين و واجتماعيين وفلسفة اوروبيين اختلفت تعريفاتهم للليبرالية لانها مصطلح فطفاض يسع كثير من الاراء فبيقول مثلا من يعني كبار مؤسسي هذا المذهب جان جوكروسو السو سويسري بيقول من اوائي المؤسسين للفكر الليبرالية عن الليبرالية بيقول انها الحرية الحقة في ان نطيع القوانين التي استشرعناها نحن لانفسنا يبقى الحرية فيها طاعة بس للقوانين اللي احنا عملناه ده رأي جان جيكروسو توماس هوبز وده برضو من كبار مفكر الليبرالية بيقول انها غياب العوائق الخارجية التي تحد من قدرة الانسان على ان يفعل ما يشاء مفيش اي حاجة تحجمه يعمل كل ما ترتضي نفسه وكل ما يجلب له السعادة الذاتية اللي هو شايفها فيها نوع من السعادة وقد نادى هذا المفكر اللي هو توماس هوبز بنظرة الحق الطبيعي بيقول إن الحقية دي مش حاجة مكتسبة الحق الطبيعة أنت تولد كده ليك الحق إن أنت تعمل اللي أنت عايزه ما حدش هيوهبهلك. وتقوم على أن الطبيعة مش حتى الله عز وجل لا بيقول لك الطبيعة قد منحت كل إنسان كل الحق في فعل كل شيء الطبيعة يبقى أيضًا برضو في الأمر في نظرة ممكن يكون نظرة الحدي إنه ما بنسيبش الأمر ده لله عز وجل بيقول الطبيعة ماشي أن الطبيعة منحت كل إنسان كل الحق في فعل كل شيء. بل حرية المطلقة. ولذلك فمن المشروع لكل إنسان أن يفعل أي شاء فالحق الطبيعي ومعناه حوية كل واحد في العمل بكامل قوته لما يحل له لأجل الحفاظ على طبيعته الخاصة وحياته الخاصة حسب تقديره الخاص وعقله الخاص في الموسوع الفلسفية العربية الليبرالية أنها الفكر الذي يركز على أهمية الفرد وضرورة تحرره من كل أنواع السيطرة ويصب على نحو خاص إلى التحرر من التسلط بنوعي تسلط الدولة اللي السياسي وتصلت الجماعة اللي هو الجماعي برضو في موسوعة المورة العربية عن الليبرانية قالناها معارضة المؤسسات السياسية والدينية التي تحد من الحرية الفردية كما قلت سابقا ان عند الليبراليين الدولة شر بد منه المفروض أنه ما يكونش فيه أصلا أي قيود لكن احنا هنعمل قيود ومؤسسات الدولة عشان تنتظم حياة الناس بس تبقى في أضيق نطاق في أضيق نطاق لذلك الحرية الليبرالية قائمة على محار القوانين والمؤسسات السياسية والدينية اللي هت اللي هتزيد في سلطاتها وعايز سلطاتها تكون أضيق ما يكون. وهي تطالب بحق الفرد في حرية التعبير وتكافؤ الفرص. في الموسوعة الميسرة مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدان السياسي والاقتصادي. برضو حرية الفرد غير محدودة هي المحور الأساسي وإحنا ما في بداية الكتاب على ان في أربع محاور أو أربع مفاهيم رئاسية لبرالي أكبرهم وأهمهم وأولهم. هو مبدأ الحرية بيقول بعد كده الليبرالية تستهدف إسقاط الثوابت المستقرة والغاء الحدود الفاصلة من أمام الإنسان كل الكلام ده قريب من بعض فهي تريد منع هذه الثوابت أو الحدود أو ما يسميه بعض الليبراليين منع المنع منع المنع أمنع أي حاجة تمنعني إن أنا أعمل اللي أنا عايزه. ماشي؟ ده اسمه منع المنع فالليبراليك كما يتضح من ذلك منظومة فكرية ذات أبعاد شمولية في تصورها الحال الإنسانية في الإنسانية في العالم مختلفة أشبه بدين يشرعه الإنسان بنفسه لنفسه. أيضا جون ستوارت ميل كده يعني يمكن حاولوا ت يعني تتعرفوا على بعض الأسماء المشهورة في الفكر الليبرالي عشان لما نحاكم الليبراليين ما هو للأسف بيتنصلوا يعني بيقول لي كذا كذا يقول لا انا بقولش بكده ما هو ده كلام منظري وهم ومؤسس الليبراليه جان جوك روسو وتوماس هوبز وجون ستيوارت ميل الثلاثه دول يا يعني نعرف أسميه لان هم دوت من أشهر فلاسفه الليبراليه وواضعها ومؤسسيها بيقول الليبراليه في جوهرها هي العنان للناس ليحققوا خيرهم من وجهه نظرهم مش الخير مطلق ما هو ممكن هو اللي شايفه خير ما يكونش خير أصله. في زمن في بعد فوات الأزمنة وفي في أوقات ممكن الناس ترى الشر المحد يشوفوا خير ويشوفوا الخير المحد إلى شر والدنيا تبقى مقلوبة فهو بيقول بقى يطلق العنان للناس لتحقيق خيرهم اللي هم شايفينه من وجه نظرهم بالطرق التي يرونها طالما لا يحاولون حرمان الغير من مصالحهم أو لا يعوقون جهودهم لتحقيق تلك المصالح فكل فرد يعد أصلح رقيب على ثروته الخاصة سواء كانت هذه الثروة الجسمانية أم فكرية أم روحيه. برضو أليكسي تكفيل بيقول, دا فرنسي بيقول معنى الليبرالية الصحيح أن كل إنسان كل واحد عرف أصلحته كل إنسان يفترض هو هتخلق عنده عقل يقدر يقول أنا عايز ومش عايز وأعمل ما كل إنسان نفترض فيه أنه خلق عاقلا يستطيع إحسان التصرف طبعا يعني سبحان الله إن نمش في دنيا الناس النهاردة وإنت تشوفي ناس كثيرون لا يحسنون التصرف ولا وعقلاء يعني هما عقلاء مش مش مجانين ولا ولا معتوه ولا صغير لا بالغين رشدين يعني ولا يحسن التصرف ولا يعرف مصلحته ويحتاج إلى من يوجهه ويرشده لكن هو بيقولك لا كل واحد حر هو عرف مصلحته شايف مصلحته أنه معه أموال يبذرها ويضيعها في غمضة عين حر وحر شايف أنه مصلحته كده ماشي طبعا الإسلام ليفوش كده يعني أبواب مثلا زي أبواب الحجر في الإسلام الحجر. واحد عنده سفه في المال وعمال يضيعه يحجر عليه حكم مشارعي أنه ممكن يحجر عليه خلاص ليه عشان ناخد فلوسه لا يحجر عليه لمصلحته نقول له أنت مصلحتك أنه ما تصرفش في الفلوس دي أو تصرف فيها في نطاق ضيق أو تصرف في كذا ما تصرفش في كذا لا هو يقول لك لا هو كل إنسان حر إن شاء الله يضيع الملايين كلها في لحظة هو حر كل إنسان نفترض فيه أنه خلق عاقلا يستطيع احسن التصرف ويملك حقا لا يقبل التفويت أي ما ينفعش أي حد يحجر عليه أو يضيق عليه في الحق ده أن يعيشه مستقلا عن الآخرين في كل ما يتعلق بذاته وأن ينظم كما كما يشاء أن ينظم كما يشاء حياته الشخصية أيضا مارنت من المفكرين في الليبرالية بيقوم تقوم على عتث تقوم على تثبيت الحق الطبيعي في مواجهة الحق الإلهي يعني الحق الإلهي حق التشريع وحق الأمر والنهي من الله عز وجل والتحريم والتحليل ده حق وقولك الحق الشخصي بقى أو الحق الطبيعي ان أنا حرف على ما أشاء هو ده بقى الليبرالية اللي تثبيت الحق الطبيعي في مواجهة الحق إلى يعني أن حق الإنسان في أن يختار لنفسه ما شاء بدلا من الدين الإله طبعا الكلام المتبقي في الفصل ده إيه مكرر يجي بعد كده الشيخ بيتكلم عن تطور الفكر الليبرالي في أوروبا يبقى كلمنا أسباب نشأة الليبرالية في أوروبا بعد كده نشأة الفكر الليبرالي في أوروبا وبداية تغلغله بعد كده تطوره بدأ يتطور إزاي؟ بعض المفكرين بيتكلموا عن قيمة اسمها الحرية وقيمة عامة وفتفاضة في مقابلة استبداد ماشي؟ بدأ الفكر ده يتطور ويبقى ليه مؤسسات كان التحول الذي شهدته أوروبا يتطلع إلى التخلص من قيود الدينية والسياسية والاقتصادية الكلام ده مكرر وهذا ما يفسر لنا التعددات الفكرية في فهم الليبرالي وكافية تطبيقها في الواقع فقد كان الخروج من نير الاستعباد هدفا في ذاته والاتجاه نحو التحرر اتجاه مجمل دون تصور تفصيلي هما كلهم عايزين يلغوا الكنيسة المستبدة ويلغوا السياسة أو يلغوا الملكية الجائرة بس لإيه؟ أخو دي بقى اختلفوا فيه وكانت فيها وجهات نظر متعددة زي مثلا شعب المصري على الثورة كله اتفق على الثورة بس الثورة لإيه؟ اختلفوا بعد بعد كده واحد عايزها ثورة عشان يعني يحكمنا العسكر واحد عايز يحكم بالنظام الاسلامي واحد يحكم بالنظام دولة مدنية لا هم ك... هم اتفقوا في الفترة بتاعة 25 يناير ديات لغاية ان كله عايز ثورة ثورة وبعد كده ايه لا كانوا مختلفين المشارب نفس الكونون أوروبا كانت عايز تقصد دي والكنيسة والملكية لايه دي اختلفوا فيها او كانت المفاهيم والااااااااااااااااااااااااااا وال... وال... والأفكار متعددة، جد الأوروبيون أنفسهم في حاجة إلى تصور جديد للفكر السياسي والاقتصادي، فكانت التحرر وسيلتهم في بناء منهج مع... منهج معرفي كامل، منهج معرفي كامل، وقد جاءت التحولات الفكرية في أوروبا خلال عصر النهضة متدرجة على خطوات إيه بقى التحولات اللي حصلت بناء على الفكر الليبرالي أو التحرر وقيم التحرر اللي هم عملوها بدأ نشويه أول حاجة إحياء الآداب الرقية. عايز يكون عنده خلفية لل للمنظام الجديد اللي هو عايز يعمله بعيدا عن الكنيسة فبدأ يحيي الأداب الإغرقي بعد كده محاولة الإصلاح الديني اللي هي كنيسة مارتن لوثر اللي هي كنيسة البروتستانتية بعد كده الأخذ بالفكر التجريب المادي عشان يعمل ثورة صناعية وآخر حياة كانت ظهور الطبقة الوسطى ماشي هنفهم أو هنقول كل واحدة من دول في عجالة معناها إيه لأن دي خطوات إنشاء الليبرالية في أوروبا بيقول أول حاجة إحياء الأدب الإغريقي وهي نزعة بدأت في إيطاليا من خلال حركة أدبية تقوم بإحياء الأدب الإغريقية حاملة روح التمرد والتحرر من قبضة الكنيسة دون أي تعرض للأوضاع الدينية والاجتماعية السائدة كان النحاتون والغسامون والشعراء يحاكون الوثنية اللا عند الإغريق يبقى هو عايز تراث روحي ماشي أو تراث ثقافي يستند عليه أو يرتكز عليه في بناء الفكر الجديد الكنيسة ما تنفعش مستبد فنجيب فكر قديم نحييه الفكر الغربي اللي هو كان الغربي عاملين حضارة فيقول لك نستله من هذه الحضارة أساسا لهذا الفكر الكلام ده يفكرنا به مهم جدا عشان نستفيد من التجارب دي يفكرنا بمحاولات البعض لإحياء الروح الفرعونية في المصريين عشان محاربة الفكر الإسلام الكلام ده كان بيتعمل أو يعني كان جاري على قدم وساق في الستينات والسبعينات والثمينات على يد ناس كتير جداً إحياء اللهاجات أو الأدب الفرعوني، والحياء النعرات المستمرة إن المصريين أصلهم كذا وأصلهم كذا وفي كل بلد من البلدان اللي عايزين يطمسوا فيها الهوية الإسلامية لابد يحيي نعرة أو قومية أو ثقافة بديلة في العراق يقول لهم الثقافة السومرية والبابلية في مصر يقول لك الثقافة الفرعونية والفرعنة والفرعنة والفرعنة ويطلع الناس فرحلين ك كحضارة وبتاعه وكلام زي كده هي القصة مش قصة تعظيم ثقافة ولا, ولا الاحتقار منها ولا الفرعنة دول كان دينهم ايه ومش دينهم ايه القصة ان دي حرب فكرية انه هو بيحاول يستبدل الثقافة الإسلامية ويجيب بديل. ايه البديل ان احنا شعب بننتمي فاول ما ننتمي الى فرعونياتنا ويطلع بقى والفرعنة وجيل الفرعنة وشباب للف وتقدم للشباب رموز ديت حرس ومش حرس و... اه طبعا في مناهج الابتداء اه التاريخ بيدرس للاطفال والطلبة بهذا السياق ان الحضارة الكبيرة وده لا شك ان كان عندهم نوع من التقدم في بعض الاشياء لكن ما بتعرضش في سياق ايه في سياق التاريخ المجرد لا ده بتتعرض في سياق البديل للثقافة بقى اللي عايزين ننحاها جانبا اللي هي الثقافة الاسلامية وطبعا فيها تخليط بقى من جانب العقدي تخليط إن أول مناداة التوحيد في في في دنيا في العالم كله كان على قد مين أخناتون اللي كان بيدعو على توحيد الشمس طب وإنت مش مسلم بتؤمن بأن أول نبي أرسل أو آدم عليه السلام أبو البشر اللي نزل بدعوة التوحيد ونوح عليه السلام وما دولت مش في حساباتك يعني إنت مش مسلم لا أول دعوة للتوحيد في التاريخ كانت على يد أخناتون اللي هو إيه؟ اللي وحد مين؟ واحد الله عز وجل؟ لا، كان بيه واحد الشمس أول واحد كان بعبودة لها متحددة أول واحد قال له ما عبوده له واحد كان أخناتون قال له ما الشمس إبقى ديه أول دعوة للتوحيد شهدتها البشرية يبقى عرض التاريخ في هذا السياق خلاص؟ ومحاوله لتصدير الثقافة الفرعونية وغيرها كبديل للثقافة الإسلامية ده برضه حصل في أوروبا على يد الفكر الليبرالي إح عشان تكون بديل محاولة الاصلاح الديني متمثلة في رفض استبداد وطغيان الكنيسة والخروج عليها والدعوة الى حرية الفكر طبعا الكنيسة بالتضيقات اللي احنا قناها كذا مرة قبل كده زي سكوك الغفران وكراسي الاعتراف والتعميد والضغيب اللي كايت بتفرضها الكنيسة وغيرها من الحاجات اللي كايت بتقايد بقى حريات الناس حب يكون في نوع بدأت الحركة بتحرر او منادى بالإصلاح داخل الكنيسة الأول يعني ما كانش المنادف في الأول بإلغاء الكنيسة تماما مارتن لوثر أول خطوة أن احنا عايزين نصلح التقييدات أو الفساد اللي موجود داخل الكنيسة رفض احتكار رجال الدين لفهم الكتاب المقدس وهذا ما قام به مارتن لوثر في ألمانيا وتأسيسه المذهب البروتستانتي المخالف الكنيسة في روم برضو وإحنا بنقرأ الكلام ده لازم تاخد بالك إن الكلام ده بيتكرر عندنا في مصر في ظل النظام السابق أو في عهد النظام السابق كانت دعوات متكررة لما يسمى إيه إصلاح الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني إيه تجديد الخطاب الديني يعني نكلم الشباب ونكلم الناس بأسلوب يفهموه واسلوب عصري مع الحفاظ على سوابت الدين ماش لكن هو كلهش عايزين كذا كان عايزين تجديد الخطاب الديني بمعنى التنازل عن السوابت والكلام بالإسلام أو الكلام عن الإسلام المدرن الإسلام الأمريكي الاسلام اللي هما بيسموه مش اسلام تصادمي اسلام تصالحي الإسلام الحضاري كل دي مسميات للايه للخطاب الدين الجديد خطاب الدين الجديد اللي بيتكلم عن الاخلاق وبتكلم عن التسامح وبتكلم عن الموده وعن الحب واما وا وا وا. مصطلحات زي الجهاد والأمر بمعروف المنكر والحاكمية دي كلها بقى ايه في الخطاب ال... في تجديد الخطاب الدين او تجديد الخطاب الإسلامي او اصلاح الخطاب لابد ان تنحى جانبا انا سمعت من وزير الاوقاف السابق اللي هو زقزوق كلام واضح وصريح في كده يقول عايزين تجديد الخطاب ما ينفعش الخطيب يطلع لازم يكلم الناس في همومها يكلم يكلمهم عن تنظيم الأسرة يكلمهم عن المشاكل اليومية بتاعت الناس لكن ما عادش ينفع الخطيب يطلع يقول لهم عذاب القبر والشجاع الأقرع ويخوف الناس هو ده مفهومه لتجديد الدكتور محمود حمد زقزوق اللي كان عايز يلغي الأزان ويقول لنا نعمل ايه الأزان الموحد الأزان الموحد يعني شعيرة وفضيلة و يعني حسنات بياخذها المؤذنون أطول الناس يعناقا يوم القيامة عايز يلغى كل ده ليه؟ عشان صوت المز... المؤذنين مزعج وفي مؤذنين بيطلعوا الفجر يص... يص... يص... يص... يص... يزعجوا الناس. الناس وفي واحد عنده القلب تعبان مساعة ما بيسمع صوت الأذان بيقولوا سكتة قلبي ما كان عايز يعمل كده و... واتصرفت فلوس آلاف مؤلفة اتصرفت على مشروع اسم مشروع الايه؟ الأذان الموحد كان عايزين يطبقوا في القاهرة وفشل فالوزير ده كان بيتبنى بقى بتوجهات طبعا التوجهات الأمريكية إزاي تجديد الخطاب الديني نفس الكلام هي أوروبا أول حاجة طبعا بس مع الفرق هو بيحاول تغيير أو تجديد الخطاب الإسلامي اللي هو الصحيح لما يريد الغرب أما في أوروبا فكانت محاولة لتغيير خطاب اللي أصلا حصل في نوع من التعسف والاستبداد الأغز بالفكر التجريبي المادي بعد أن اعتمد الفكر لدى الكنيسة في أوروبا على الفلسفة اليونانية وبنى الفلسفة المسيحية المدرسية عليها أصبحت الأفكار الفلسفية اليونانية دينا يحوم الخروج عليه كان قائم حتى الفكر العلمي كان قائم على الفلسفة يعني الفيزياء والكيمياء والفلك كانت قائمة على الفلسفة عشان كده كان أي حد يحاول الخروج عليها زي ما قلنا جاليليو كوبرنيكس دوت علماء عملوا تجارب فلكية فنش في النهاية وصلوا النتائج جمع يعلنوا النتائج لقاهم مخالفة لي الأفكار اللي تبنتها الكنيسة من أفكار من الأفكار أو الأراء يعني اللي هي أراء علمية مش أراء دينية. فجم في أوروبا عشان يقرروا بقى البديل لهذا الفكر المنغلق قال لك إن احنا نعمل حاجة اسمها الفكرة التجريبية. الفكرة ده دقيم على إيه؟ نجرب ونشوف الدواء ده ينفع على من فعش نجربه على حيوانات تجارب أو على بعض المتطوعين. جابنا نتيجة بدو كويس ندي. ده اسمه الفكرة التجريبية؟ نعمل تجربة. خلاص ما يكونش عندنا تصويرات مسبقة. للنتائج. ماشي؟ التصورات المستبقة للنتائج ووضع المقدمات عشان نصل منها الى نتائج ده اسمه الفكر الفلسفي اما الفكرة التجريبة ما تحطش رأي قبل ما تعمل التجربة. ماشي؟ طيب مفيش إشكال اشكال في المسألة دي لكن الكنيسة كانت مسيطرة حتى على الافكار. حتى على الافكار العلمية الكنيسة كانت مسيطرة عليها وبتمنع الفكرة التجريبة. بدأوا يعملوا فكرة تجريبة حطم المنطق الاريسطي اللي المنطق الفلسفي. وعن طريقه بدأت النهضة الأوروبية العلمية التي وجهت أوروبا نحو التحرر من سلطة الكنيسة والفكر الذي تغوج له وتلبسه لباس الدين معنى ما لهش علاقة بالدين يعني الفكر التجريبي ده ما لهش علاقة بالدين ما لهش علاقة بحلال وحرام ده تجارب لكن الكنيسة كانت مسيطرة على هذا الجانب أيضا يبقى أول حاجة في تطورات ونشوء مؤسسات الفكر الإبرالي في أوروبا إحياء الأداب الأوريقية محاولة الإصلاح الديني خصوصا على قد مارتن لوثر في ألمانيا اللي أخذ بالفكرة التجريب المادي ومن النقطة دي ظهرت الثورة الصناعية الأوروبية لما بدأوا ينشطوا هذا الفكر وبدأوا يعملوا تجارب وبدأوا ياخدوا العلوم أصلا اللي كان أسسها في الأساس المسلمين واخدوها عن طريق كتب المسلمين لتركاف الأندلس يعني التجارب اللي عملها علماء المسلمين والأسس اللي حطاها علماء المسلمين في الفلك وفي الطب في علم العيون وفي من العلوم خدوها وبدأوا يعملوا عليها تجارب بالفكر التجريبي فوصلوا إلى النهضة الصناعية الأوروبية الحديثة أخر حاجة كانت ظهور الطبقة الوسطى يعني إيه الطبقة الوسطى اللي ساعد بيقول عليها الطبقة البرجوازية أوروبا في زمان استبداد الكنيسة وتغيان الملكية كانت عبارة عن طبقتين بس طبقة السادة والملوك ومعاهم رجال الكنيسة والأمراء والنبلاء وترقب قطع عبيد وفلاحين. يعني يا إما ثراء فاحش، يا إما فقر مطقع. مفيش وسط. ماشي. عشان يقولوا يكون في عدلة اجتماعية. قالك لابد من زر طبقة وسطى، الناس اللي تستفيد من إنتاجها وعملها يكون عندها مجموعة من المال، مش كل ما تتكسب مال. وتبدأ تظهر تختطف من يد الايه؟ الاقتعيين. بيد الاقتعيين يعني. فدي كانوا بدأوا يصموها طبقة وسطة. وعشان كده دايما يقولوا ايه? ان كبر حجم الطابعة الوسطى هو علامة العدالي الاجتماعية في المجتمع. ماشي! كل ما الطابعة الوسطى تكون كبيرة ده معناه ان المجتمع مستقر اجتماعي. ماشي! وان المجتمع فيه نوع من العدالة. كل ما الطابعة الوسطى تصغر. والطبقتين الاقطاع او الاقطاعيين والذي عندهم شديد. والفقراء دولة تيكتروا. يبقى معنا ان المجتمع فيه خلل طبعا مسألة العدالة الاجتماعية في الاسلام لها اسس يعني العدال الاجتماعية في الإسلام قائمة على حرية التملك مع إثبات حق الفقير وأنه حق في مال الغني لا يقبل المساس مش تفضل منه ثم بعد ذلك تكملة بقى في العدال الاجتماعية في حرية التملك وحرية العمل وفي, وفي, وفي و... و... و... يعني الحقوق اللي بيكفلها المجتمع للفقراء وأن الدولة مش بس الأغنياء الدولة بتكفل لهم حق المعيشة وحق الأكل وحق الشرب وحق المسكن زي ما هو معروف. أنا بدعو خواني إنه كتب العدالة الاجتماعية في الإسلام، وإزاي الإسلام حاطط نظام من أروع ما يكون للعدالة الاجتماعية، لأن في طيارات النهضة والفكر المسمى بالفكر النصري او الفكر الشيوعي تشدق بأنه يدعو للعدالة الاجتماعية. طب هو الإسلام ما هو العدالة الاجتماعية؟ هو العدالة الاجتماعية إن قادة الطيار النصري النهضة والرموز الطيار النصري يركبوا السيارات الفراغة مثلا ويكون عندهم الأموال الطائلة والشعب مش لياكل. ما هو لو حكيم ماهم لفكرهم، أس في حتى في العدالة الاجتماعية الفكر فيه مشوه. الطيار النصري يعني هي كلمة على عجاله كده الفكر الإسلامي في العدالة الاجتماعية مضبوط بالشرع واضح لك حق التملك امتلك ماشاء تكون أغنى الأغنياء وأدي حق الفقراء اللي من مالك على حسب زكات مالك يعني. أما في الفكر النصري فبيقول لك بحق الدولة في انتزاع الأموال من الأغنياء لإعطائهم للفقراء المحتاجين. يعني أنا عايزكم تنتبهوا النقطة دي جيدا النقطة دي فيها مخلفة للشرع عند النصرية بيقول لك واحد عنده سراق فاحش الدولة لها حق مصدر ماله بعد ما أدى الزكاة أيوة بعد ما أدى الزكاة ويدلي الفقهاء وده اللي عمله جمال عبد النصر في ايه في قصة التأمين وقانون إصلاح الزراعي الاول والثاني والحاجات دي ان واحد أنا معايا ألف فدّاء جبتهم بطريق صحيح مش ترقى ولا نهب ولا تخصيص أراضي ولا كلام زي كده. وقدت زكاة المال لحد اللي عندي حاجة في الإسلام مفيش إشكاية الفكر النصري الشيوع الاشتراكي يقول لك الدولة تمنع تغول رؤوس الأموال وتسحب منك الفلوس وتدقى للفقراء يبقى يعطي من لا يملك لمن لا يستحق إحنا بنرفض طبعا هذا الفكر إنه في مصادمة ثوابت من ثوابت الدين بتاعت إن دماغاكم وأموالاكم حراما عليكم كحومة يومكم هذا لكن السؤال حتى على قوانينكم كنتم تعالوا نشوف قادة التيار النصري النهاردة ومنهم مرشح رئاسي سابق وعضو بارز في المعارضة ايه نوعيه السيارات اللي بيركبها وايه نوعيه الفلل اللي عنده وايه نوعيه الاموال اللي بيتملكها ونحاكمه على الفكر بتاعه مش انت بتقول فكرة الناصري ان الناس كلها تكون شركاء في الثورة في الثروة؟ خلاص يا عم اموالك اللي بيجيلك من بره ومن جوه والعربيات اللي انت ركبها ما تكبش العربيات دي اركب عربيه 128 زي الغلابه وادي بيت الفلوس للناس ولا هو كلام ومداغدفه لعواطف البسطاء وخلاص فعلاً أخوان، فكرة النصرية، خشوا على صفحة الحزب الشروعي المصر، وشوفوا بيقولوا ايه على العدال الاجتماعي، بقولوا كده إن الدولة لازم تنتزع الأموال من قيد الأغنياء، وكلام تمصدم للنصوص، وهم ما بيعملهوش طيب، ظهور الطبق الوسطى، كانت المجتمعات الأوروبية في أوروبا في ظل نظام الإقطاع تنقسم إلى سادة ملاك للإقطاعيات بتوع إجال الكنيسة والملوك والأمراء والنبلاء وطبقة معدمة من الفلاحين الذين يعملون في هذه القطاعات ومع أغلب الشعب من خلال هذا النظام سادت المجتمعات الأوروبية روح الجمود والانغلاق ومش بس الجمود والانغلاق روح الحقد روح الحقد والطبقية اللي بتخلي دايما الفقير والمعدمين ينظروا بغل وحقد وحسد لأصحاب الأموال ضاقت تجار وأصحابهم رؤوس الأموال بهذه القيود وكانوا عايزين نزغة فلسفة تساعدهم على هذا الاستبداد فوجدوا بغيتهم في الليبرالي. قامت هذه الطبقة الوسطى التي تعد من عمد الشعب ليست من السادة الملاك ولا من المفلحين المعدومين كانت تقوم على التجارة يعني ناس يعني إيه بدأوا يتجروا بيع بيع إيه بدأ يبيع عندهم رؤس أموال بس مش كبيرة قوي ولكنها طلعت الطبقة الثالثة أطلق على هذه الطبقة الوسطى الطبقة البرجوازية هي نسبة المكان في فرنسا كان أغلب من فيه من الصناع اليدويون فنسبوا إلى هذه المدينة أو هذه البلدة الفرنسية. بيقول يدخل فيها مع تجار أصحاب المهن الحرة والمدرسون والأطباء والمهندسون وقفت البرجوازية التي الوسطى في صراعها مع النظام الإقطاعي مواقف متبينة تبعا لمصلحتها الذاتية وما تقتضي فقد ساندت الملوك ضد النبلاء ورجال الدين ثم أشعلت الثورة ضد النظام الملكي بدرجات متفاوتة وفي ظل الثورة الفرنسية تحولت إلى ديكتاتورية صارمة لقد كانت هذه الطبقة من أكبر أسباب تحطم النظام الاقطاعي وقيام نظام يقوم عن الحرية الفردية ليخدم أهداف الطبقة البرجوازية الطبقة البرجوازية دي النهاردة اللي هي الناس اللي كتير منهم يقولك إحنا عايزين أن عيش، عايش عايزين يعيش. يعني مش عايزين ألأ وتوتر يعني ممكن مثلا يكونوا أيام الثورة يقولك ما فيش مشكلة نحسن مبارك يفضل بس يحسن لنا المرتبات ونعيش كويس طب بعد ما حسن مبارك سقط مفيش مشاكل احنا مع الصوار طالما اوضاع البلد تتصلح طيب الاسلاميين هيقدموا مشروع للنهضة وحسينوا احوالي بعد اقتصاديا ممكن نختار الاسلاميين طيب بعد ما الاسلاميين مسكوا ومشروع النهضة طلع يعني مش مش مش مزبوط قوي او يعني ما ظهرش قوي يعني قال لك ممكن نصور عليهم لقوا ان الصورة ممكن تعطل المصالح والبلد حلها يوقف يقول لك لا الثوره كده ما تنفعش او يعني ايه الاعتراضات والاحتجاجات المستمرة ما تنفعش فانا عايز اقول الطبقه البرجوازيه ما لهاش مبادئ سبتة. هي عايزه نظام عايزه تاكل عيش يعني ولهذا الكثيرون كثيرون الليبراليين من فكر ومنهج الطبقة الوسطى خلالا من اراء جون لوك في الملكيه الخاصة واخدت حوالي الليبراليين من فكر الواقع واقع خلال الملكيات الدستورية في في انجلترا دي كانت زي يعني والصورة الامريكيه والثوره الفرنسيه المره الجايه شاء الله نبدأ يعني نحط شوية مفاهيم كمان كده عشان نخلص الجزء ده المرة جاء كلام عن الكنيسة البروتستانتية وحركة مارتن لوثر في الإصلاح الدين بزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك الشيطة لا إله إلا أنت أسترفوك واتولي